بُوكتُو. أُنْيَاسِي. تسعة وسبعون. تسعة وسبعون. بِشَيْشَان دُو. الصِّفَات اثنين. الصِّفَات اثنين. مَنِي نِيلَ كَبْرَةَ بَهْنَةَ هَنَ. أَنَا أَلْبَسُ ثُوَبًا أَزْرَقَ. انا لابس ثوبا ازرق ماني لال کپڑے پہنے ہیں انا البس ثوبا احمر انا لابس ثوبا احمر ماني ہری کپڑے پہنے ہیں انا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا اخضر मैं काला बैग खरीदती हूँ सऊदा सऐस्तरी शांत सऊदा मैं भूरा बैग खरीदती हूँ बुनियाद बुनिया मैं सफेद बैग खरीदती हूँ سأشتري شنطة يد بيضاء سأشتري شنطة يد بيضاء مجھے ایک نئی گاڑی چاہیے احتاج لسيارة جديدة احتاج لسيارة جديدة مجھے ایک ادھک تیز گاڑی چاہیے احتاج لسيارة سريعة احتاج لسياره سريعه مجھے ایک آرام دہ گاڑی چاہیے احتاج لسياره مريحه احتاج لسياره مريحه وہاں اوپر ایک بوڑی ستری رہتی ہے هناك فوق تسكن امراه كبيره السن هناك فوق تسكن امرا كبيره السن وہاں اوپر ایک موٹی ستری رہتی ہے هناك فوق تسكن امرا سمينه هناك فوق تسكن امرا سمينه وہاں نیچے ایک تجگیاسو ستری رہتی ہے هناك تحت تسكن امرأة فضولية هناك تحت تسكن امرأة فضولية هماري مهمان اچھے لوگ تھے ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء هماري مہمان ونمر لوگ تھے ضيوفنا كانوا اناسا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس مهذبين هماري मेहमान दिलचस्प लोग थे ضيوفنا كانوا اناسا مهمين ضيوفنا كانوا ناس مهمين मेरे बच्चे प्यारे हैं لدي اطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون لكن جيرانيو کے بچے دھٹ ہیں لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون کیا اپ کے بچے اجاگراری ہیں هل اطفالكم مؤدبون هل أطفالكم مؤدبون؟